أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامرا لا تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون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 وقالوا يا أيها الذين زل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين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 لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فضلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا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 إلا من استرق السم فاتبعه شهاب مبين والأرض مدّناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها وأنبتنا فيها من كل شيء موزون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 وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ نَاقِحَةً فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ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 وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَئٍ مَسْنُونَ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُونَ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن ليسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإن كرجيم وَإِنَّ عليك اللعنه الى يوم الدين قال ربي فانظرني الى يوم يبعثون قال فانك من المنظرين الى يوم وقت المعلوم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 ان عبادي ليس لك عليهم سلطان ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاوين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 المتقين في جنات وعيون ودخلواها بسلام آمنين. ما في من غل على صور متقابلين La yemssum fiha nassbun, wa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 Söyledi. "Kimi yarlatırmıştır Rabbimiz?". "Söyledi. "Kimi yarlatırmıştır Rabbimiz?". "Söyledi. "Kimi yarlatırmıştır Rabbimiz?". "Söyledi. "Kimi yarlatırmıştır Rabbimiz?". "Söyledi. "Kimi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 فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وَإِنَّهَا لَبِئْسَ سَبِيلٌ مُقِيمٌ إِن فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ ظَالِمِينَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمْ مَا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 ما كانوا يكسبون وما خلق السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لا آتية فاصفح الصفحة ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثال والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم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 الذين جعلوا القرآن يضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إن فَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ